وتكلمنا عيدهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا عيدهم وتشهد أرجلهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا عيدهم وتشهد أرجلهم بما كان وتشهدهم